الحمد لله رب والسلام بعده على النبي بعد على السابعين لله بحسن يوم الدين أما بعد باب الإجماع قال الإجماع لغة هو العزم والاتفاق عزي هو العزم والإيه والاتفاق كما يقول الرجل إيه أجمع أهل العلم أي إيه أي اتفق أهل العزم أهل العلم وكما قال تعالى فأجمعوا أمركم أي يزموا أمركم وأما معناه في الاصطلاح اتفاق مجدهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم إيه؟ شرعي كيف احنا بنقول اتفاقه مجدهدي هذه الأمة بعد عصر النبي على حكم شرعي لو احنا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أن فيه خمسة قيود الأول اتفاق يبقى يجب أن يتفق القل لو لم يكن هناك اتفاق فلا يكون هناك ايه؟ إجماع اتفاق مجتهدي القيد الثاني أن المتفق أن المتفق هؤلاء هم المجتهدون فلا عبرة بغير المجتهدين في اتفاقهم أو, ايه؟ أو خلافهم اتفاق مجتهدي هذه الأمة فلا عبرة باتفاق أفراد من خارج هذه الأمة أو بمخالفته اتفاق مجتهر هذه الأمة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليه؟ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بالاتفاق والاختلاف ليه؟ لوجود النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يبقى هنا الاتفاق ينصب على الأحكام الشرعية دون الاحكام العقلية أو غير ذلك أو الأحكام العادية فهنكلم عن المثال الدينية المثال إذا كان قيدا خمسة قيود أن يكون الكل قد اتفق حتى نقول هناك إجماع أن المتطفق هؤلاء هم المجتهدون أن يكون الاتفاق من هذه الأمة أما من خارجها فلا عبرت بهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم إيه كده طيب إذا احنا قلنا إيه بمعنى الإجماع يبقى ممكن نقول إذا اختلف عالمات ركزوا بقى إذا اختلف علمان في الإجماع منهم من هو ناقل للإجماع ديولي المثالة فيها إجماع وواحد الثاني يقول لا المثالة فيها اختلاف سيقدم قول المثبت على قول الناس الذي يقول لا ليس هناك خلاف يؤخر قوله ويقدم قول المثبت لوجود الخلاف الذي يقول هناك خلاف ودي مهمة جدا إبقى ليه جبان مثالة زي مسالة الدم وهل الدم بقى نجد ولا ليس بنجد تجد ان كثيرا يقولون ايه لا ده الدم نجد وقد نقل عليه الاجماع فلان وفلان وفلان فنحن نقول لا هناك من اهل العلم من قال هناك خلاف يبقى قول الذين يقدمون الخلاف يقدم على قول الذين ينفون وجود الايه ونقول حينها وما يدريهم لعل الناس اختلفوا عزيزي بقى دي مهمة جدا إن الذي يقول هناك خلاف يقدم قوله على الذي يقول إيه؟ ليس هناك خلاف شيخ الإسلام من الإسلامية رحمه الله يقول إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع يريكنا أنتبه للكلام ونقل آخر النزاع إما نقلا تم قائلة يعني يقول له إيه؟ لا المسألة ليس فيها إجماع وإلا فيها خلاف والمخالف فلان وفلان يبقى تم المخالف أم لا؟ سماه اما نقلا ثم قائله واما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسمى قائله هل في خلاف ما من المخالف قال الكلام المين؟ لمين الشيخ الاسلام قال فليس لقائل أن يقول نقل لا نقل لخلاف لم يثبت لم يثبت حدش يقول لا ده هو نقل خلاف وهذا الخلاف لا يثبت ليس لأحد أن يقول هذا مقا بل بأن يقال اللي يقول الكلام بيه لا ده نقل خلاف وخلاف ده لا يثبت أصلا لأن مثلك إجماع هذا الذي يقول هذا نقابله بالآتي قال فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع فهي تقولهم إيه الإجماع أصلا إيه لم يثبت بل نقل الإجماع ناس للخلاف الذي يقول مثلا فيها إجماع ده بينفل إيه وهذا مثبت الذي ينقل له الخلاف ويقول في خلاف ده مثبت للايه والمثبت مقدم على الناس وإذا قيل يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف واحد ممكن يقول كده أن اللي نقل الخلاف ده ممكن يكون إيه؟ حدث خطأ إما لضعف الإسناد أو لعدم الدلالة قيل له ونا في النزاع غلطه أجود يعني إن كان اللي بيقول إن فيه خلاف ممكن يخطأ فاللي بيقول أصلاً إن فيه إجماع خطأ متيقن عن الآخر معايا كده؟ كلامكم باب الإجماع وباب الأخبار وباب القياس لابد أن يفهم كفهم لسمك ده احنا نشوف الفكر وقوله على حاجات دي الكتاب والسنة والإجماع وكيس <تصفيق> احنا بيقوله ليه؟ ممكن واحد يجي يقول للي بيقول ان فيه خلاف من المسألة بيقوله لا انت ممكن تكون أخطأ ممكن يكون فيه ضعف في الإسناد اللي انت نقلت بيه او ان الكلام اللي انت بتقول ان فلندا قاله ودا هذا الكلام يعده مخالفا لمن نقل الإجماع لا انت مفهمتش المقصود من الكلام وايه؟ فاحنا بنقوله إن كان من الممكن لمن ينقل الخلافة أن يكون مخطئا فمن الممكن من باب أولى أن من ينقل الإجماع أن يكون مخطئا خطأا متحققا عن الأول لأن قولك المسألة مجمع عليها قول من الخطر بمكان ومن الصعوبة بمكان أنت تقول المساله مش معليه يعني معنى ذلك ما خالط واحد في المساله وده يصعب جدا لاختلاف الافاهام واختلاف الايه الادله الوارده الى الفقيه وغير ذلك من الأمور الايه العديد حتى أن بعض أي مقالة فائده هل الاجماع ممكن تصوره هل ممكن نتصور اصلا ان حد العلماء على مساله معينه يجمعون على مساله معينه ووصل الايه الكلام فشيخ الإسلام يقول ونافي النزاع غلطه أجود فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغ أو بلغته وظن بعث إثنابها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الدلالة وكانت دالة فكل ما يجوز على المثبت للخلاف من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف وصل الكلام يبقى نخلص من ذلك إذا اختلت علماء فقال أحدهما المسألة مجمع عليه وقال الآخر المسألة فيها خلاف فيقدم قول نافي للخلاف على قول نافي لوجود الخلاف المسألة الثانية أن قول جمهور العلماء انتبه قول جمهور العلماء في مسألة ما لا يعد حجة كيام ده والله يا سباب مهم جدا ان ليس معنى ان جمهور العلماء قالوا ان المسألة ده ان خلاص يبقى كلامهم ده حجة لا ادام المسألة ان فهاش اجماع ممكن ولو واحد خالف تكون الحجة معها معا ازاي وابو غريرة رضي الله عنه لما يعليه اكثر الناس عليه وانت لم تسلم الا في السنة السابعة والكلام ده قالوهم أما المهاجرون فقد شغلهم الصفق بالأسواق المهاجرون شغلوا بالتجارة في الأسواق وأما الأنصار فقد شغلوا بالعمل في أموالهم وأما أنا فقد صحدت النبي على شبع بطني وحفظت ولم يحفظوا وسمعتوا ولم يسمعوا أنتم معايا شايفين حديثة كده؟ أين وجه الاصطنباط منه على أن قول العدد الكثير لأهل العلم لا يعد حجة وأن الحق قد يكون مع القلة القليلة المخالفة حتى ولو كان واحدا أو اثنين أو ثلاثا ابن حزم في الإحكام نقل هذا الحديث وبين وجه الاصطنباط منه على أصل المسألة العنوان إن قول الجمهور ليس بحجة فين بقى واجه الاسطنباط منه فين واجه الاسطنباط ايه نعم يبقى هو ممكن يكون قول عدد كبير من الصحابة بيقولوا لا دا كذا وهو يجي وليه لا دا نسمات النبي بيقول كذا وكذا يعني ممكن نجد العلم مع واحد وينتفي وجوده مع كثيرين معايا فابن حاجم يقول في كتابه الإحكام ففي هذا أن الواحد قد يكون عنده من الثنن ما ليس عند الجماعة وإذا كان عنده من الثنة ما ليس عند غيره فهو المصيب في فتياه بهذا دون غيره وبينا قبل وبعد أن العرض إنما هو اتباع القرآن وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا معنى لقول أحد دون ذلك كفر القائلون به او قلوا وهذا باب ينبغي ان يتقى فقد عرضوا ما الضلال به ونعوذ بالله العظيم من البلاء ذاتيه قائد حزب يعني من اصحاب السمة التي تساوي سيف الحجاج فلسان ابن حزب وسيف الحجاج لا يترقان فسيف الحجاج اراف به بماء وناس كثيرين ولسان ابن حزب قد أراق به أعريضة كثير من الفقهاء والمحدثين عزيزي لكن طبعا لما تقرأ الإيام الشوكاني وإن حاج ممكن بعض العبارات تعلقوا بذهنك يريد ترميها البحث لأن في كثير من الحين تجد أن الإيام الشوكاني مثلا لما يقرر المسألة ويرد على ذول ويرد على ذول يجي وإن كان هذا هو قول الجمهور فلسنا ممن يرغب من صوت الجمهور فتتجي صوت الرئيه حتى لو 100 واحد مخالفين اهي الاشكال ممكن بالحق انا عادي لا ده مش دهبنا ولا قبل في النفس قالت كلامي مش وكان لما علق على كلام مين الاصفهاني الذي كان يقول بعدم وقوع النفس وقال وهذا قول لي وهذا قول من ليس له علم في الكتاب والسنه ولا يعتد بخلاف امثال هؤلاء الجهله فاحنا نقول لا حتى وإن كان خلاص معنا في المسألة إلى أنه ينبغي إلى أنه ينبغي أن لا نعامل المخالف بهذه المعاملة القاسية لكننا نقول في الأحكام الثقية كما قال الإمام الشافئي كلامي أو حكمي أو قولي صواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ يحتمل الإيه الصراد ده الذي ينبغي أن يكون الضابط في معاملة الإيه المخالف واضح؟ إذا أنا كده أقول حكسي إذا اختلف علمات الإجماع نقل أحدهم الإجماع والآخر لم ينكر الإجماع فالقول من لم ينكر الإجماع مقدم وإذا كان الجمهور قالوا في مسألة لقول ما فلا يعتبر هذا القول حجة فقد يكون الصواب مع المخالف وان كانوا بنسبة إيه أقل المسألة الثالثة كثيرا ما تسمع في كلام أهل العلم ولا وهذا قول ابن عباس وابي هريرة وعائشة ولا اعلم لهم مخالف ولا اعلم لهم ولا اعلم مخالفا لهم معايا كده ليس معنى هذه الجملة ان المسألة مجمع عليها ليس معنى عدم العلم بالمخالف ان المسألة مجمع عليها فكونك لم تعلم ليس نقلا لعدم وجود المخالف معايا كبا دي القاعدة السابقة اللي احنا نذكرها مصطنبط من التعريف لين التعريف قال ايه اتفاق ومجتهدي اتفاق يبقى المجمهور ده اتفاق مش اتفاق. اتفاق ومجتهدي ل敌maybe يقول ايه لا دا فيه خلاك يبقى دا اتفاق لا. التالتة الذي يقول ايه لا اعلن لهم مخالفا او لا اعلن مخالفا لهم ليس نقلا ايضا لايه للا للاجماع قال ش bro كان في además مجموع الفتاوى المجلد في 13 صفحة رق 71 بعد المائتين قال فإن عدم العلم ليس علما بالعدم فإن عدم العلم ليس إيه؟ علما بالعدم لا تيما في أقوال علماء محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يحصيها إلا رب العالمين ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الإجماع فقد كذب لما أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد مع أنك تجد كثيرا في ماذا بأحمد نقل الإجماع طب نفهمها ازاي دي نفهمها بكلام الامام احمد قال من ادعى الاجماع فقد كذب وهذه دعوة المريسي والاصم انهم يقولون مسألة ايه كاجماع ولكن يقول لا اعلم لذا عا ليه لانك وصلك ان خمسين عالما يقولون بالقول الذي تقول به ولم يصلك واحد قال بخلاف هذا القول فتقول ايه ولا اعلم نزاعا في القول بوجوب كيتا وكيت يبقى انت بتخرج من دائرة ايه الحظر انت كده سليم لو واحد جهد وقال لا ده والله ده سعيد مخالب انت كده لم تبهت ولم ايه لم تنص على وجود الاجماع عشان كده دائنا لما تجد ان ابن المنذر وهو ممن قلفه في الاجماع ولو كتاب الاجماع وكتاب ابن البر وغير ذلك يقول ايه كل من نحفظ عنه من أهل العلم كذا وكذا أو أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم هو ده هو كده بيخرج عن العهدة بيقول والله أنا وصلي قول مئة عالم وهولا حفظت عنهم العلم فأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على وجوب كيس وكيس واضح؟ وبعض أهل العلم حمل كلام الإمام أحمد يريد تكتبه أنت كنش كلام ده حرين لما يقول ما أحد من ادعى الإجماع فقد كذب فقد كذب حملوه على إيه على من ادعى الإجماع بعد عصر الصحابة بعد عصر الصحابة تفرق الناس في البلدان زي الآن كده يصعب جدا الآن أن تقول المثالة الفلانية أجمع عليها أهل عصرين صعب جدا ليه في علم سبكتان في علم امريكا في علم في ايطاليا في علم في علم في موريتانيا في علم المغرب في علم في تونس في علم في ليبيا في علم في مصر في في السودان في علم في هتجمع كل الناس دي ازاي واضح عشان كده قرارات المجمع الفقهي ليس اجماع ما جيش تقول لي وهذا صح ده قول 100 عالم مثلا لو تعداد المجمع الفقهي 100 ولو دخلت في صند القرار كده هتلاقي مكتوب في ايه وقد خلف فلان وفلان وفلان من المئة العالم برضه اللي موجودين في الممي إذا قررات المجمع الثقي ليست ايه اجماع ويبقى إمام أحمد بعض العلم حمل قولته ومن ادعى الاجماع فقط كذا او على ايه على من يقول اجمع اهل العلم بعد عصر الايه الصحابة فلق التفرق العلماء كل كل دائما قال الشيخ الإسلام ابن ثيميات أيضا في مجموع الإسلام جلد العاشر صفحة رقم عشرة قال إيه وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولكن كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلكا انتهى. واضح كلام اذا انا كده عرفت بالاجماع وذكرت تحته ثلاثة قواعد ثلاثة قواعد القاعدة الاولى ايه ان قال الجمهور لا يعد حجة ما دم هناك مخالف القاعدة الثانية ان عدم العلم بالمخالف ليس نقلا للاجماع القاعدة الثالثة انه اذا اختلف علمان وقال احدهم هناك اجماع وقال الاخر هناك خلاف فقول الناقل للخلاف مقدم على من على قول الإيه؟ الناقل للإجماع قال الشيخ رحمه الله فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا, فلا ينعقد معه الإجماع وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وثاقهم ولا خلافهم وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر كلام ده واضح واضح قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليل لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإيه؟ للإجماع وخرج بقولنا على حكم شرعي اتساقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع والإجماع حجة لأدلة منها هذه نرجوها للمرة القادمة لسيما أن من القائلين بعدم حجية الإجماع لإمام الشوكين وإن كان لا يظهر أثر هذا هذا الرأي في كتاب نيل الأوطار لكنه يظهر في كتاب السيد الجرار المتبثق على حدائق الأظهار يشرح فيه متنا زيديا في الفقر ولكن حتى يكون المسألة مستوعدة وإن كنا لن نذكر أدلة المخالف لكن نقتصر على ما هي الأدلة على أن هذا الإجمعي حجة هذا والله تعالى أعلى وعلم وذلك الله خير Thank you.